السؤالات النيجيرية أجاب عنها فضيلة الشيخ المجاهد أبو مالك التميمي أنس النشوان تقبله الله مؤسسة التراث العلمي مؤسسة إعلامية تهتم بنشر التراث العلمي لمشايخ الجهاد والمجاهدين الطبعة الأولى عام 1439 هجرياً 2018 ميلادياً مقدمة الناشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه سؤالات مرسولة واردة من الإخوة في ولاية غرب إفريقية وقد عرضت على فضيلة الشيخ المجاهد أبي مالك التميمي أنس النشوان تقبله الله فأجاب عنها بجوابات فريدة رصينة ولا ريب ولا عجب بيد أنه العالم العامل الجبل المجاهد تقبله الله وأحسن في جنانه نزله وقد تسلمت مؤسسة التراث العلمي نسخة عنها فأشرفت على إعدادها للنشر نسأل الله أن ينفع بها أمة الإسلام والمسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين الناشر مؤسسة التراث العلمي الخميس الثالث عشر من جماد الآخر عام 1339 هجريا الأول من مارس عام 2018 ميلاديا السؤال الأول هل يكفر المسلم بمجرد عيشه في ديار الكفر؟ الجواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مجرد المقام في دار الكفر ليس كفرًا بذاته، بل لا يكون إلا إذا اقترن به موجب الكفر من موافقة عليه أو موالاة لأهله. يشهد لذلك أن نصوص الكتاب والسنة لم تنفع عمن أقام بين ظهراني المشركين الإسلام لمجرد الإقامة، بل أثبتته له. يقول تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من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 وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لمقال لا تراء ناراهما وعليه فترك الهجرة عند تعينها مع القدرة عليها معصية وفسق لا تنافي أصل الإيمان بل تنافي كماله الواجب وأهل العلم فصلوا في حكم الهجرة فذكر حالات تكون الهجرة فيها واجبة أو مستحبة أو مباحة يقول الحافظ ابن حجر الله فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم وأما ما ينقل عن بعض العلماء كابن حزم وغيره من إطلاق تكفير من ترك الهجرة أو لحق بدار الكفر فهو محمول على مون فعل ذلك موالاة للكافرين أو محبة لهم والله تعالى أعلم السؤال الثاني هناك مدينة تجارية كبرى عبارة عن سوق وأماكن الطواغيت داخل السوق فلو ضربهم المجاهدون لقالوا ضربوا السوق وربما يصاب بعض التجار العوام بهذه الضربات فما الحل؟ وما هي السياسة؟ الجواب لا شك أنه جرت عادة الطواغيت أن يحصنوا جنودهم بالتمركز داخل الأحياء السكنية والأسواق والمتنزهات المأهولة بالسكان تحاشيا لضربات المجاهدين وتترس العدو هذا لا يخلو من حالتين الأولى أن يتترس الطاغوت بمن ثبت له الكفر الأصلي كنساء وذرار المشركين فهذه الحالة يجوز رمي العدو واستهدافه وإن قتل الترس وهذه مندرجة تحت مصطلح الفقهاء على تسميته بغزو البيات وأصله حديث الصعب بن جثامة وفيه وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وهؤلاء وإن لم يجوز تقصدهم بالاستهداف ابتداء، فإنه في حال التترس يجوز تبعاً، وقد قاعد علماء الأصول قاعدة النفيسة في مثل هذا الباب، تنص على أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، ويلحق بحكم هذه الحالة ما لو تترس الطاغوت بطوائف الردة، الثانية أن يتترس الطاغوت بمسلمين قد تغلب على دارهم، فهم مقهورون تحت سلطانه فهذه الحالة يشترط لجواز استهداف العدو فيها بما يعم به التلف شروطا الأول أن يترتب على ترك استهداف الطواغيت حفاظا على الترس ولو بغالب الظن استيلاءهم على ديار المسلمين وتسلطهم عليهم وقد قرر علماء الأصول في مثل هذا الباب قواعد عظيمة يمكن من خلالها معرفة أخف الضررين لدفع أعظم الشرين ألا وهي إذا تعارض مفسدتان روع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك وفي الهداية ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قلما يخلو حصن منه المسلم فلو امتنع باعتباره لنسى بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارة لم يكفوا عن رميهم لما بين والطواغيت إذا علموا أن المجاهدين سيكفون عن رميهم إذا تترسوا بالمسلمين ساهم ذلك في الحيلولة دون قتالهم وذلك بتحصنهم بمساكن وأسواق المسلمين المأهولة بهم وهذا وبلا شك ضرره عظيم ومفسدته ظاهرة تفضي إلى ذهاب الدين وأهله ولذلك اتفق الفقهاء على جواز رمي العدو المتترس بالمسلمين وإن أفض ذلك إلى قتل الترس خصوصا إذا خيف الضرر بتركه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسر المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ويقول أيضا ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المترس بهم جاز ذلك الثاني أن يترتب على ترك استهداف العدو حفاظا على الترس تعطيل فريضة الجهاد يقول السرخسي وكذلك إن ترسو بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم نقول القتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم ولأنه يتضرر المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيشترئون بذلك على المسلمين وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين وضرروا مدفوع الثالث أن يغلب على الظن تحقق المصلحة الراجحة برمي الكفار وإن أدى ذلك إلى قتل الترس الرابع أن يقصد الراما قتل العدو إلى قتل المسلمين يقول السرخسيلة إلا أن على المسلم الرامي أن يقصد به الحربي لأنه لو قدر على التمييز بين الحربي والمسلم فعلا كان ذلك مستحقا عليه فإذا عجز عن ذلك كان عليه أن يميز بقصده لأنه وسع مثله وفي البحر الرائق لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين لأنه إن تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا والطاع بحسب الطاقة وعليه فلا حرج من رماية العدو في الصورة المسؤول عنها شريطة تحقق الشرط والله تعالى أعلم السؤال الثالث مسألة تكفير من يحمل الأوراق الثبوتية مثل الجنسية والجواز إلا مكرها كالمجاهدين الذين يريدون الخروج للجهاد ومناط التكفير فيها أنها رضا بالبلد الذي يحكم بالكفر ويحمل أوراق بها شعارات الدول الطاغوتية الجواب الذي يظهر أن المناط المذكورة في كفر حامل الأوراق الثبوتية تكفير باللازم وهو غير منضبط لأن كثيراً ممن يحمل هذه الأوراق لا يعترف بالبلد التي أصدرتها بل يكفر بها وينكر شعاراتها ولكن المناط المؤثرة هو فيما تمليه الدولة المانحة لهذه الأوراق على طلبها فإن اشترطت عليهم ما يجب الكفر كالالتزام بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها كان ذلك كفراً والعياذ بالله وقد سئل فضيلة الشيخ علي الخضير فك الله أسرة ما حكم التجنس بجنسية الكفار فقال هذه ليس لها حكم مطلق، إلا أنها تنقسم إلى صور، وكل صورة لها حكم أكبر. أولاً، إن أخذ الجنسية محبة لهم ولدينهم أو مظاهرة لهم وتولي، فهذا كفر أن يكون مبغضا لهم في قلبه وأخذها ضرورة، فهذا أجازه بعض أهل العلم المعاصرين وهو مرجوح. هذا إذا كان تجنساً، أما إذا كان البلد الكافر بلده، فالحكم يختلف. ثلاثة، أن يأخذ الجنسية مختارا لأجل الدنيا وهو يعلم معنى التجنس، وأن له التزامات كفرية. فهذا يكفر لأنه تولي ومظاهرة أربعة أن يأخذها مختارا لأجل الدنيا لكن يجهل معنى التجنس ولم يلتزم بأحكامها فهذا يحرم ولا يكفر ويعذر بجهل الحال خمسة أن يأخذها من باب الإكراه فهذا يجوز وهناك فرق بين الإكراه والضرورة وفي كل الأقسام إذا لم يصحب ذلك قسم بالولاء للدولة المجنسة أما مع القسم مختارا فهذا كفر أكبر وإذا خلت هذه الأوراق الحكومية من موجبات الكفر وكانت من قبيل الأوراق الثبوتية البحتة التي تتخذ لمجرد التوثيق والتنظيم الإداري البحت فهي دون الكفر والله تعالى أعلم المعتصر شرح كتاب التوحيد السؤال الرابع ما حكم استهداف المدارس العالمية الكفرية التي تركها المحتل فصارت حكومية لتكفير من يدرس فيها؟ حيث أنه في كل صباح فيها نشيد العلم بألفاظه الكفرية ويردده الطلبة وهو بيعة للطاغوت ويقولون بعض المدارس يكون فيها احترام الصليب وقراءة كلمات من الإنجيل إلزاماً عند معاقبة الطالب وكذلك والكليات التي يدرس بها علم الفلسفة كفرية والمواد التي تخالف كلام الله كفر مثلا الأرض تدور والشمس واقفة وكروية الأرض وغيرها من المعارضات للقرآن الجواب بالنسبة للمدارس الحكومية إن كانت في دولة كافرة حكومة وشعبا كدول أوروبا ونحوها من الدول الصليبية في أفريقيا فلا يخلو الطلاب فيها من حالتين واحد أن يكونوا أطفالاً أو فتيات ونساء فلا يجوز استهدافها ابتداء وإنما أيجوز تبعا إن كانت في منطقة مجاورة لأهداف عسكرية لحرمة تقصد نساء المشركين وأطفالهم بالقتل ابتداء ما ما يقاتل أو يعينوا على قتال الموحدين فحينئذ يجوز تقصدهم بالقتل اثنان أن يكونوا كباراً بالغين فلهم حالتان ناء أن يكون الطلاب على الكفر الأصلي فالأصل جواز استهدافهم وقتلهم ولكن يراعى في مسألة قتالهم باب المصالح والمفاسد التي يقدرها أهل الشأن فإن كان الحال أنهم لم يبدأون بالقتال تركوا لأن الاشتغال بقتال من قاتلنا أهم وأولى باء أن يكون الطلاب من أبناء المسلمين الذين طرأ عليهم الكفر بعد لحاقهم بهذه المدارس فهؤلاء إما أن يكونوا بالغين تصح الردة منهم أو مميزين دون سن البلوغ فهؤلاء اختلف العلماء في صحة ردتهم الشاهد أنه ليس من المصلحة استهداف مثل هذه المدارس في هذه المرحلة إلا إذا تترس العدو بها ولم نتمكن من الوصول إليه إلا باستهدافها والله تعالى أعلم وأما مسألة كروية الأرض ودورانها فإن اعتقاده ليس من الكفر الصريح الذي يستباح بسببه دم من اعتقده وللإفادة فقد قال بكروية الأرض عامة أهل العلم ولم ينكره إلا القلة وقد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الصحيح فلا ينكر على من يعتقد ذلك فضلا عن تكفيره واستباحة دمه والله تعالى أعلم وكتب أبو مالك التميمي أنس النشوان الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الآخر عام 1436 هجرياً الحادي والثلاثون من مارس عام 2015 ميلادياً